شيب هون نبي جده ذاك الوصي انهن اكبر عليه انهن اكبر عليه انه, علي إنه, علي إنه شيب هون الوصي ان هولا اكبر عليه Fuhri thufi T ho vi con lo jehen sur tonto la من حروف الصبر والله لم تزل ترمي المآسي تلهب الأفقى فننعى إنه الحزن يا صغة الجرح العظيم فاتها ذا معي ذاتي يحرق صنق الحميم فاتها ذا معي ذاتي يحرق صنق الحميم صرخة دون شعور دون معنى تربك الحس الحسين ثم تفنى صرخة من دون قلب ويقين تحرف الطا في كل فكره لغته عادى ثورات من فينا بالحسينين لا تموروا والسلمون قبل حربين والصبر وسرور والسلمون <صبر وزروره> هو, هو الصبر وسرور هو قبل حرب هو الصبر وسرور هو الصبر وسرور الحس الحسين ثم تبنى صرخة من دون قلب ويقين تحرف الطاود الحسين حين تبنى <تصفيق> لغة لغة أخرى سيدي في كل فكرة لغة تسقين معنا ثورة من بعد ثورة منطق الثورة فينا بالحسين لا تبو سلمون قبل حرب هو صبر وسرور هو سلمون قبل حرب هو صبر وسرور الحس لا تبور ووس قبل حرب وص وسرورص وصرور سماوي والفداء صبحك المدوي نرتاوي جاي كالسماوي والفداء صبحك المدوي يا هل بعد عطش ذكر الهيم الراوي صاح وتنحر عثر رابطه الهم الصبر عنا قصر الهمينا سربلاء اسمع المسافة صرخة دال بالحسين هيحط لم نزال اسمع المسافة صرخة دال بالحسين هيحط قدلت الدار ايقظت شابر صاهر العقل مازج القلب رافضا ظلما رافض اللب أدرك المعنى وهتدى الدرب تمت الدهري عيقظت شعب صاهر العقل مازج القلب رافضا ظلما رافض اللب ادرك المعنى واهتدى الدار علمينا كيف نرقى املا ورايا نبعثينا الف حرين يسكن البطولة علمينا كيف نرقى املا ورايا وابعثينا الف حرين اسكنوا البطوله نزال يسمع المسافه صرخه ابن حسيني هيات صرخه ابن حسيني هيات لا تدرك كيف شعبا صايره عقله مازي جنالبه رفيضاً ظلماً رفيضاً لباً أدرك المعنى وهتدى الدربة يحلمينا كيف نرقى أملاً وراياً وابعثينا ألف حرين يسكن البطولة أثمت الدارين عيقاغة جادة صاهرة لعفلة مازجة لقلبة رافضا ظلما رافضا لب أدرك المعنى واهتدى الدار ألمينا كيف نرقى أملا ورعا وابعثينا ألف حرين يسكن البطولة يسكن البطولة كل الجراح لا تنتهي حتى الهوى جرحاً أتاني لا تنحني هذه الحروف فهيا على درب الجنان كل الجراح لا تنتهي حتى الهوى جرحاً أتاني لا تنحني هذه الحروب فهيا على درب الجنان كيفا لشار يغفل حسين كيفا لجفن يبكي سنين نار القواف تارت حنين بردا وسلما ألا علينا نار القواف تار حنين ردا وسلمه هل لا علينا كان البلاء الدروب لليوم لا, لليوم لا زالت تنير حادي الشعوب حادي البقاع والثورة قلب صبور طوحا الحياة يا القيامة لا تبردي دمع اليتام دوري وضحي بل عز مهام يسعى إليك بسعي غرام دوري وضحي بل عز مهام يسعى إليك بسعي غرام فهيا على ترب الجنال كيف لشعر كمثل حسين كيف لجفن يبكي سنين <تصفيق> نار القواف تارت حنينا فردا وسلم حلا علينا نار القواف تارت حنينا أردًا وسلمًا ألّ علينا ملعدون مدعدون حسينون إلى القلب ومأوى تلوذ الدهور لذا الحب سينون إلى القلب ومعوات لدو الدهور الدهور لذى الحروف حتى عذبنا نبض الحروف فيك إليك في داك فاسمع كل دمعنا شيبا شبابا في داك سينام وانا هجوك يا ربنا عليقيني حنيني في وهداروا لديني تحملوني اطفوا في وانحروني بين وديني حتى نبنا نضل حروفك فيك اليك فداك فاسمع ندانا كل دمانا شيبا شبابا في دار فاسمع ندانا كل دمانا شيبا شبابا في دار وعض شغاء نلبيك مولانا حبيبي حسين ونهجوك رضانا يا يقيني يا حليلي أيها الثابر لديلي فحملوني للطفوفي وانحروني من حتى أدبنا نبض الحروف فيك إليك كدار فاسمع ندانا كل دمعنا شيباً شباباً في ذاك شيباً شباباً في ذاك بطل بالسيف الاحا يثلق الهامة راحا بطل بالسيف الاحا